بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاء ظل أعمى وما يدريك لغسيم يا أوي أذكر فتن فأغوى إكره أما تغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا كلا إنها الذكرى فمن شاء ذكروه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة قُتِلَ الإنسانُ ما أكفَرَه من أي شيء خالقه من نطفة خالقه فقدره ثم السبيل الصور ثم أماته فأقبل ما إذا جاء الشر كلا لما يقض ما أمره. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ ضِعَافًا شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وَزَيْتُوْنًا وَنَخْلًا وَعَذَائِقَ ظُرْبًا وَفَاكِهَةً فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ وجوه يومئذ مصفرة ضاعكة مستبشرة ووجوه عليها غبرة تروهقها قترا أولئك هم الكفارة الفجرة